カトリックの上で、カトリックの上で、カトリックの上で、カト ي ックの上で、カトリックの上で、カトリックの上で、カ 私たちはよ日は私いを語るのは私いを語るのは私たちの思いを語るのは私たちの思いを語るの ث موسوعه ا م ن م ض ل ة م خ ل ق ة و غ ي ر م خ ل ق ة ل ن ب ي ن لكم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 فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج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 وانه على كل شيء قدير وان الساعه اتيه لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور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 ولهم مقامع من حديد كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق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 شركه ا ل ؤ ه و ل ب ا س ه م ف ي ه ا ح ر ي ر و ه د و ح إلى ا ل ط ي ب م ن ا ل ق و ل و ه د ن ا ج ت م ا م ي د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 الطائفين ا ا ل ئ و ق موسوعه ي ن ا ا ل ل ر ك ع ج د وأذن ا ل ن ا س ب ا ل ح ج ي أ ت و ك ر ج ا ل ا ع ل كل ض ا م ر وعلى كل ضامر ي أ ت ي ن من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم, ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أ ي ا م م ع ل و م ا ت ع ل ما ر ز ق ه م من بهيمة ا ل أ ن ع ا م ف ك ل و ا منها و أ ط ع م و الاسلاميه ا ب ئ ا ف ق ي ر ثم ل ي ق و ت ف ه و ا ل و و ف ن ذ ر م واليطر ط و ف و ا ب النابلسي ب ي العتيق ت ذلك و م يعظم م ح ر ه فهو ر للعلوم ن د ربه و أ ح ت ل ا ل أ ن ع ا م إ ل ا م ا ي ت ل ل ع ك ه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 ولكل أ م ة جعلنا من سكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمه ا ل أ ن ع ا م إ ل ه ك م إ ل ه واحد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 و البدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب فاذا وجبت جنوبها ف ك ل و ا منها و اطعم ا ل ق ا ن ع اوال موته كذلك سخرنا ه ا لكم لعلكم تشكرو ن لينال الله هل هو مها ولد ا ما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 الذين أخرجوا م ن د ي ا ر ه م بغير حق إ ل ا أن ي ق و ل ر ب ن ا ا ل ل ه و ل و ل ا د ف ع ا ل ل ه ا ل ن ا س بعضهم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 موسوعه ا ل ن ذ ب ل س ي للعلوم و وقوم ا و ل ا ب ر ا ه ي م وقوم ي إبراهيم وقوم ط وأصحاب مدينة وكذب موسى د ي ن ك ب م و فامليت للكافرين ثم اخذتهم فكيف كان نكير فكأي من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 ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون وكأي من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 ذلك ب أ ن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وان الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق بأن وأنت هو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 私の家族の皆さんにとっては、私の家族の家族の家族の家族 م 家族の家族の家族の م 族の家族の家族の ا 族の家族の家族の家族の家族の家族の جعلنا م ن س ك ن هم ناسكوه فلا ينازعنك في ا ل أ ر ض وادع الى ربك إ ن ك لعلى هدى مستقيم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 ك موسوعه بشر النابلسي للعلوم ا ل ا س ا ل م ص ي ر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 يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم والى الله ترجع الامور يا ايها الذين آ م ن و ا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم موسوعه النابلسي للعلوم ج ت ب ك و م ا ج ع ل ع س ل ا م ف ي ه م ن حرج م ا ل ن أ ب ي ك م إبراهيم ه و س م ا ل م س ل م ي ن م ن قبل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 ファニーマルケンス